من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الرسول وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتي منكم عالم الغيب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 مِرْطُ وَالاسْمُ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ صَرَّفُوا آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي يُؤْمِنُ إليك من ربك هو الحق ويهديني إلى صراط العزيز الحيميد وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل منبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَبِيْرًا أَبِي جِنَّهُ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالظَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَو分别ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخفزهم الأرض أو نشطق عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جباد أوبي معه والطيب وَأَلَنَّ نَاهُ الْحَكِيمُ أَنَّ أَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ وَقَدَّرَ فِي الْأَرْضِ وَأَمَلُ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ رِيحٌ حبدٌ وَشَهْرٌ وَرَوَاحٌ مَا وأسعنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزع منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل ودفارين الجواب وقبور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما ذنهم على موته إلا ذات فَتُؤْكَلُ الْأَرْضُ مَأْكَلًا وَمِنْ سَآتِهَا فَلَمَّا خَرَّتْ بَيْنَتُ الْجِنِّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا نَبِذُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عن يَمِينٌ وَشِمَالٌ كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب أفور فأقربوا فأرسلنا عليهم سيل العالم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أؤل خلط وأثن وشيء من خذر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا والمجازي إلا الكفور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 ساء انفجعوا لما احابيث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبارين شكوا ولقد صدق عليهم ابليس بضله فاتبعوه الا فليقا من المؤمن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 لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ له مِنْ نَصِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم كبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإن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 وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَالْأَرْوَنِي الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِشُرَكَاءَ دَلَّ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب واجعل الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مذرخها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عنهم وهم في الغرفات آمينون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل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 ما يقول للملاكين آلهئيكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون الجن. أكثرهم بهم. فاليوم لا يملت بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكرهون وإذا تتلى عليهم آيات ما بيناتهم قالوا ما هذا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفق مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاء إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من الذي وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِنْ عَشَارِ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قُلْ إنما تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحلكم من جنة إن هو إلا نبي لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم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 قل إن طللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزع فلا فوت وأفذوا من